117. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا 112. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 113. قال فإنا محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَأَلْوَاعَلَيْهِمْ نَبَأَ رَنِي أَدَمَ بِالْحَصْتِ إِذْ قَوَّبَ قربا قُبَانًا فَتُقُبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ بِنَالْأَخَرِ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني 119. بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب وَذَلِكَ وذلك جزاء الظالمين 110. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين